Bismillahirrahmanirrahim. Alif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 فلنسألن الذين أُرْسِلَ إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين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 وناداهما ربهما أَلَمْ أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحلنا لنكونن من الخاسرين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 والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأتشركوا تقولوا على الله ما لا تعلمون we zijn er niet om te beginnen. We zijn er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 كلما دخلت امه لغنت اختها حتى اذا الداره فيها جميعا قالت اخراهم لاولهم قال أخرى هم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزأنا ما في صدورهم من غل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 Wanneer u doet, is het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 وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أَغْنَى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أَقْسَمْتُمْ لا ينالهم الله بِرَحْمَةٍ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 يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا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 فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج لباجه بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نتدى كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا ميوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أغاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملك من قومه انا لنراك في ضلال نبي قال يا قوم ليس بي ولا ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأرصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوأجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فآجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد ما لكم من إله ضيره أفلا تتقوا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لم أرىك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 اواجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لننذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم يوحى وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلام الله لعلكم تفلحون قالوا أجدتنا لنعبد الله وحده ونذع ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولا قد واق هم من ربكم رجسوا في ما انتم فانتظروا إني مع من المنتظرين فأنجيناه والذين معه بِرَحْمَةٍ مما وَقَطَعْنَا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى سمود أخاني صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ويره قد جاءتكم بيلة من ربكم هذه علاقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله Waarom ga ik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 dat is een heel belangrijk zijn, en dat is een heel belangrijk punt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de wachtlijst niet in de rijt. وحتولكم ولكن لا تحبون قال لي قومي اتتون ما استفقطوا بها من احد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إن له بأناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وألقرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خير لكم إِن كنتم مؤمني ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتفدون Sterker nog, dan kunnen we niet vergeten dat het een goede zaak is. En dat ذي اوصلت به وفا ل فلن امن حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد اشترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتوا شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم تاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا, وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسهراء فأخذناهم بعثة وهم لا يشعرون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 أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا قُحْفًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَأَمِنَ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَكِبُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ وَأَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ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 قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى أصاب فإذا هي ثوثان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى انا ان تلقي وانا ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 رب موسى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر نكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صغرا وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون اجذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وانا فوقهم قاهرون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 قُلْ إِنْ هِيَ فَأَقْرَطَ نَامٌ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا أَنْهَاضِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَايِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 ضللكم على العالم، وإذ أتيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحرون نسائكم، وفي ذلك بدء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى ثلاثين لَيْلَةً وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أغلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 لِجْعَلَهُ ذَكَرًا وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْهَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصطفيتك عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ فَخُذْ مَا آتيتك وكن من الشاكرين مِنَ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 سأصرف أن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا, كل آية بها وإن يروا سبيل الرشد لا يدين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 وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وأخذ بِرَأْسِ أَخِيهِ يجره إليه قال ابن أم إِنَّ الْقَوْمَ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي وَلَا ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتقدوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عيادهم في التوراة والإنجيل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 الذين آمنوا به وعثروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُنزل معه واتبعن هم المفلحون. O, iemanden! In de mens is een Messias. Hij is een Messias. Hij is een Messias. Hij is een Messias. وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحب وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 120. قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب شجدا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 وَاسْتَلْهَمَ مَنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَغْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ خُرُوعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قالت أمة منهم لم تأذون قوما الله مهلكهم أَوْ مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به الَّذِينَ الذين ينهون عن السوء وَأَخَذْنَا وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا أَتَوْا أَمَانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولون 119. الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون 111. تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين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 وَإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم الْقِيَامَةِ إِنَّا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا برية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن مضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ومن خلقنا خَلَقْنَا يهدون يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ سنستدرجهم من مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لهم لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا en welk niet door hem is gecreëerd, en welk niet door hem is gecreëerd, en welk niet door hem is gecreëerd, en ويذرهم في طغيانهم يعمدون يسألونك عن الساعة أيان مرسادا قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتي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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن صَالِحًا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما سَتَعالى الله عن يُشْرِكُونَ يشركون مَا لَا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى المد لا يتبعوكم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 أم لهم أيدي يبطشون بنا أم لهم أعين يبصرون بنا أم لهم آذان يسمعون بنا قل ادعوا فركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنا ينزغنك من الشيطان نزوا فاستعذ بالله إِنَّهُ سميع عليم إِنَّ الذين اتقوا إِذَا مَسَّهُمْ طائف من الشيطان تذكروا فَإِذَا هم مبصرون وَإِخْوَانُهُمْ يمدونهم في الْغَيْثِ ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما نحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ الْقُرْآنُ قرئ لَهُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الْجَهْرِ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين